ده مهم حياتي كتير كتير قوي زي شاب في سنة. المهم انا ضربت في دماغي اعمل اذاعه بس دي بقى اذاعه جامده مش زي اي اذاعه احنا نسمي الاذاعه دي مم. ايه رايكم نسميها ايه بصوا انا اقول لكم بتاع احنا عايزين نتكلم عن الكنيسه بتاعه برجر كسبناكي ططون بس انا هتكلم عن الشباب والانشطه اللي في الكنيسه مش اكتر ولا احاول اوصل للشباب الشباب عايزه عايز ايه الشباب ده من الكنيسه يقضي وقته فيها ازاي الكلام ده نحاول نوصله للاخوه والكهنه بتوعنا علنا نجد مستجيب حلو علنا دي مش كده جامد انا في العرب عشان كده احنا نسميها ابو النجار دي اشتق حلو ابو النجار دي بصوا بقى انا مش هطول كتير عليكم دي اول حاجة انا بعرضها عشان بس اعرفكم بنفسي وباللي عايز اقول واحد هيقول لي يا عم ما انت ما عرفتناش هقول له لا انت مصحصح انت كويس يعني بص يا عم الحاج انت ممكن تسميني بندق حلو بقى انا بندق واللي عايزي نديني واللي بس بندق ويحط مشكلته وانا حاول اعرضه على المسئولين ما عايزين نعرض مشاكلنا بطريقة ضريفة وعاصلية مش عايزين نزعل حد ولا حد يزعل مجال اقول لكم كفايا كده وادخل انا نم دلوقتي علشان ايه نجاب اخر الضغط بكرة نكمل وانا عندي مشاكل كتير اوه عايز أعرضه. وأنا اعرضها وانا عرضها واحدة واحدة ونشوف ايه اخرتها يلا انا بستني اختراحتكم اصبع على خير